وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي كُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطْعَعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْلَ لَعَنِبْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ بَيْنَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ أَيْلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانُ أُلَاءِكَ هُمُ الْرَّاشِدُونَ فَظَلَمْ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فاقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فانفأت فاصالحوا بينهما بالعدل واقسطوا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 أسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن